فراري من الوحوش الضارية ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي إليك فزعي والتجائي يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته ويا حكيم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 وارزقني غاية الشهود لك مع الحب والإقبال اللهم إني أسألك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاه حي قد قامت الله الله سووا صفوفكم وتراصوا الله, الله, الله, الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 wall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 وجعلنا الليل رباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما 113. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 114. إن يوم الفصل كان ميطاتا 115. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبات رابا وكأسا دهاقا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر Sami Allahu hamida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 والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس سواها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 فكذبوها فاطروها فدمدم عليهم ربهم بدم بهم فسوها ولا يخاف قبها الله <tod> Inna <tod> Allaha Allahu akbar Allah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 عن أبي هريرة رضي الله